سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا ان خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطون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 والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أصوات حسنة في إبراهيم وقَلَدِينَ مَعَه إذ قالوا لقَوْمِهِم إنَّ بُرَاءً مِنْكُمْ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ وَمِنَّا أفرنا بكم وبداب بيننا وبينكم العداوة والبغضاء العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لَيَبِيهِ وَمَا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 119. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن 112. والله قديم والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم, ولم يخرجوكم من دياركم أن 119. ومقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما يمهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين, قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم على مَن يتولهم فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات, مهاجرات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 129. وليتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر 120. واسألوا ما ما حكم الله يحكم بينكم والله وَإِذْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَتُمْ فَعَاقِبَتُمْ فَاتُو الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أنفقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا لا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسلق ولا, ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأكن ببهتان أفترينه بين أذينه وأرجله ولا يعصينك, ولا يعصينك في معروف فبايعه واستغفر واستغفر الله قد إِسُوَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ مِنْ